بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غبا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة نبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل تاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى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 فأراه لا يتألّق برّا فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربك لعلّ فأخذه الله نكلا لآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأضطش ليلها وأخرج رحها ولوض بعد ذلك دحها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 فإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المغوى